117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم 119. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 110. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 119. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس 110. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا 119. أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين 110. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا 117. مصدقا لما بين يدي من وَمُبَشِّرًا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين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 112. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 113. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 126. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 127. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدم ذلك الفوز العظيم 129. تحبونها 117. نصر من الله وفتح قريب 118. وبشر المؤمنين 119. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم 119. قَالَ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة